لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما أما بعد نواصل الدرس من كتاب البحر الرائق وكنا نتكلم عن أمراض القلب وسمومه ومنها الكلام فيما لا يعني الكلام فيما لا يعني من أسباب مرض القلب وترك الكلام فيما لا يعني حصن يمنع من الوقوع فيما هو أكثر من ذلك يعني إنسان اللي بيصل السنة السنة حصن للفرد فإن ترك السنة فإن ذلك يترتب عليه ترك الفريضة أو الإهمال فإن هذا الحصن وهو ترك الكلام فيما لا يعني يحصن العبد مما هو أكثر من ذلك يقول الشيخ وحفظه الله اعلم أن رأس مال العبد أوقاته فمهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثوابا في الآخرة فقد ضيع رأس ماله ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن علامة حسن الإسلام ترك ما لا يعني وأن ترك ما لا يعني علامة على أن هذا العبد إسلامه حسنا حسن إسلامه وتمكن في الدين من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه من قول وفعل ومن حسن إسلامه اقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال لأنه يعلم أنه محاسب فما معنى ما لا يعنيه يعني يعني تتعلق به عنايةه من الجهة الشرعية وليس من جهة الطبع أو الهوى. الإنسان إن ممكن يكون معتني جدا بمشي الكرة ده أمر يعني مهم جدا بالنسبة له وما يكونش عنده أي عناية بالدرس. فمعنى يعنيه يعني شرعا تتعلق به عنايته شرعا وليس هوى أو طبعا فمعنى يعنيه أي تتعلق عنايته به ويكون من مقصوده ومطلوبه فالعناية شدة الاهتمام بالشيء وليس المراد أنه يترك ما لا إرادة له ولا عناية بحكم الهوى وإنما بحكم الشرع والإسلام ولهذا جعله الله عز وجل أو جعله الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ اللسان يعني الصمت قلة الكلام الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعنيه وكذلك حفظ الوقت كما ضربنا مثل بمباريات الكرة أو كذا وقال مورق أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا قال وما هو؟ قال الكف عما لا يعنيني يعني هو يريد التمام والكمال ويحاسب نفسه فإن مضى يوم وكانت فيه كلمة أو يعني شيء يسير من هذا فإنه يعتبر أنه لم يصل بعد إلى ما يريد وروا أبو عبيد عن الحسن قال من علامة إعراض الله تعالى عن العبد انشغال العبد بما لا يعنيه لأن هذا خذلان من الله تبارك وتعالى فهذا شغل البطالين إنسان يحس أني عنده وقت وعنده فراغ فبيتكلم علشان يقضي الوقت يروح عن نفسه فهذا لا عناية له بالآخرة فإنما من له عناية بالآخرة فإنه يسعى لها سعيها ويشعر أن وقته ضيق لا يكفي للواجبات وأن وقته غالي لأنه يمكن أن ينال به أعلى الدرجات وقال سهل بن عبد الله من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق ويقول في المثل سمع ما لا يرضي. وحد الكلام فيما لا يعنيك أن تتكلم بكلام لو سكت عنه لم تأثم ولم يحدث أي نقص أو ضرر فهذا كأنه لغو فاللغو من الكلام فيما لا يعني والكلام فيما لا يعني أيضا يشمل الزيادة في الكلام عن قدر الحاجة فمن تكلم وعبر وكان كلامه كافيا فإن الزيادة تعتبر لغوا وهذا من دقة فهم السلف قال عطاء بن أبي رباح يوضح هذه القاعدة إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام يعني الكلام الزائد وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها ثم قال كأنه يرى أنهم يتعجبون من هذا أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فأنتم يسجل عليكم أقوالكم أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه وفي الأثر ما أوتي الرجل شرا من فضل لسانه يبقى إيه اللي بنتعلمه الحقيقة في عندنا مدخلين مدخل أن ترى نفسك بعيدا عن هذا الكلام فيزين لك الشيطان الإحباط وأنه لا فائدة فتسمع الكلام وتعجب به ولكن ترى أنه ليس لك وليس من منزلتك إحنا فين والناس دول فين حد بيحسب على كلامه المباح دور عليه هو يعني أو لا يعني أنا أزنا إن حسب أنفسنا على الكلام الذي هو إثم أو معصية أما الكلام المباح يعني لما تبقى تقف عند المباح يبقى ربنا سهله فهذا من فعل الشيطان وبهذا لا يتقدم الإنسان أبدا وإنما الصواب أن يعزم المرء على أن يحقق هذا الهدف فإن هذا العزم وهذا الفعل يحسن درجته والأمر لا يأتي مرة واحدة وإنما يأتي بالتدرج فالواحد يضع في قرارة نفسه أن يمتنع عن الكلام الذي لا يعنيه ولا يتدخل فيما لا يعني فسوف يتحسن ويترقى بإذن الله تعالى وإن غفل يجدد العزم ويذكر نفسه بهذا لأن هذا يشغل القلب ويمرض القلب أي الكلام فيما لا يعني لأنه بدل من الكلام فيما لا يعني يملأ قلبه ويجلي قلبه بذكر الله تعالى فهذا العبد هو الذي يتزكى أن يجعل هدفه الكمال والتمام والدرجات العالية وعلو لئمة هذا هو الذي يتزكى وبإذن الله كلما ازداد يعني تقدما سهل عليه الأمر وزادت همته أكثر ثم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 الغيبة خطيرة وسر خطورتها سهولتها إن الغيبة أن تجلس في مجلس تأمن فيه ثم تتكلم على أخ لك كلاما يجرحه يؤذيه كلاما إذا بلغه يكرهه وإذا كان حاضرا لا تتكلم بهذا الكلام أما إذا كان حاضرا وكنت على قدرة أن تتكلم بهذا الكلام أمامه فإنه أيضا غيبة لأنك تكلمت في غيابه لأنه لو كان حاضرا وتكلمت إما أن يرد عن نفسه أو يسامحك أو يكون هناك يعني أمر آخر الغيبة هو أن تذكره بما يكره سواء كان هو في هذه الحالة لا تقدر أن تواجهه بهذا الكلام أو تقدر أن تواجهه بهذا الكلام أما إذا كان الكلام ليس فيه يعني هو فعلا كما تقول فهذه الغيبة فإن لم يكن فيه فيزداد الإثم إلى البهتان فقد بهتته والبهتان أشد من الغيبة فالغيبة والبهتان حرام وقال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا فكأن المسلمين جسد واحد وهذا الجسد يعني لا يمكن أن تضرب باليمين الشمال فإن هذا سفه، ولا يغتب بعضكم بعضا فهذا نهي صريح ثم ترهيب وزجر وتنفير بهذه الصورة التي ذكرها الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا يعني لو لم يكن على الغيبة عذاب ولا عقاب وليس فيها إلا هذا المثل أن العرض مثل البدن مثل اللحم يعني الإنسان له جسد وله عرض فالغيبة هي تجريح في عرض الإنسان أما الضرب فهو تجريح أو ألم على بدن الإنسان والغيبة الإنسان الميت يعني لا إحساس له والإنسان الغائب يعني لا يشعر بما تقول فمن اغتاب أخاه أي أكل عرضه وهو غائب كمن أكل لحمه وهو ميت فإذا كان أكل لحم الميت أمر بشع فإن الغيبة أبشع لأن الناس يتحملون أذى البدن ولا يتحملون أذى العرض فإن أذى العرض أشد يعني قد تضرب إنسانا ولا تذكره بسوء فيكون هذا مؤلما وقد لا تضربه وتذكره بسوء فيكون هذا أشد إلاما لأن العرض أغلى فلو تكلم إنسان على امرأة بسوء يؤذيها أشد مما لو ضربها ولذلك هذه القاعدة وهي قاعدة إيلام البدن أخف من إيلام العرض تكون في التثريب لما الإنسان يجد خطأ قد يكون لسانه يجرح المخطئ أشد مما لو ضربه فقد يقول المخطئ والله لو كان ضربني كان أخف علي من أن يقول ما قال لأن الكلام يجرح أشد وإن مداوات جرح البدن أمر وارد وأمر سهل ووقته يسير مهما طال حتى لو كان كسر في العظم حتى لو كان جرح في في الجلد، فمداواته يسيرة ولو ترك أثرا فإن أثره يسير أما جرح العرض يترك جرحا في القلب قد لا يداوى أبدا قد لا يداوى أبدا وإذا دوية ترك أثرا هذا الأثر قد لا يتخلص منه صاحبه فأحذر نفسي وأحذر إخواني من جرح العرض والغيبة من جرح العرض فإذا كان جرح العرض مواجهة يؤذي فإن جرح العرض وصاحبه غائبا أشد إيذاء وقد بين الله عز وجل هذا بقوله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أنا بتخيل نفسي السؤال موجه إلي وإنت كمان وكل واحد أيحب أحدكم سؤال من الله عز وجل أن يأكل لحم أخيه ميتا لا أحب لا تغتب أخاك فإن غيبتك هذا هو مثلها فكرهتموه فيقول ذكرك أخاك الغائب بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت فكرهتموه أي فكما كرهتم هذا الأمر فاجتنبوا ذكر إخوانكم بالسوء فسبحان الله الغيبة لا دوافع وهي حركة في اللسان ولا يمكن أن تعالج إلا بعلاج هذه الدوافع فأول علاج أن تستبشع الغيبة وأن تخاف ضررها وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا يعني كلمة قالوا في بعض الروايات أنها قصيرة فانظر إلى الغيبة لأننا ممكن نتصور الأمر يعني إيه أكبر من ذلك بس حسبك من صفية أنها كذا قالوا يعني قصيرة قال بعض الروايات يعني قصيرة فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته كلمة تغير ماء البحر وهي قولها كذا قصيرة قالت وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا فهذا أي مكسب يعود عليك أي ربح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 الشهر الحرام والبلد الحرام واليوم الذي هو مثلا يوم عرفة أو يوم الحج الأكبر حرمات بعضها أعظم من بعض هذه التركيبة فإن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فلو كان اليوم فقط يوم حرام يعني لو معظم له حرمة يبقى هذا حرمة اليوم، ثم هذا اليوم في شهر، فحرمة الشهر تزيد حرمة اليوم، ثم البلد حرام، فتزداد حرمة اليوم في حرمة الشهر في حرمة البلد، هذا المسلم إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت فهذا البلاغ وصلنا المسلم له دم وعرض ومال فالدم يشمل البدن والجسد الجراحات والمال معروف والعرض هو أن تذكره بسوء أن تسيء إليه سواء كان مواجهة أو من خلف ظهره فإن هذا أذى وهذا حرام فكيف تتصور حال المسلمين لو امتنعوا عن الغيبة والله قد يكون من أسباب ما نحن فيه من يعني التنازع أو غير ذلك الغيب، فالغيبة تقطع الأعراض ومن لوازمها الخفية اختلاف القلوب يعني تجد عدم الألفة فكان في أول الأمر في أول الصحوة في أول الأمر الإنسان الملتحي يحب الإنسان الملتحي حب إلهي كذا يعني يلقاه يبش في وجهه سلم عليه يدعوه لزيارته حب يعني وضعه الله في قلوبهم حب لله فلكثرة المعاصي والغيبة والنميمة مرضت القلوب حصل تنافر يعني ممكن الواحد يمشي كده وفي وجهه واحد ملتحي ويجد أمر عادي جدا إن هو ما يبصلوش أصله ولا يسلم عليه وكذلك ممكن يكون نساء في المسجد بيصلوا في الدرس والله تبارك وتعالى أعلم بالقلوب تجد القلوب متفرقة والقلوب متفرقة فهذا سببه هذه المعاصي الدقيقة معاصي الدقيقة ما العمل؟ العمل لو أنا عرفت أصلح نفسي يبقى إن شاء الله يبقى في خير هو ده العمل إنما لما أتكلم وأتألم وبعدين أجد نفسي أقع في الغيبة يبقى يبقى الأمر ويزداد إذا وجدت نفسي أتق الله ولا أغتب أحدا يبقى بإذن الله يكون في خير بإذن الله فنحن نعزم نستغفر الله ونتوب إليه ونسأل الله أن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات ويغفر لنا ولجميع المسلمين الأحياء والأموال ونعزم ويعني نعقد العزم على أن نحذر هذا الذمر وأن نتوب إلى الله تبارك وتعالى ولا نعود إليه فإذا عدنا إليه لابد أن نعالجه فورا قال علي بن الحسين إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب الناس فشبه المغتاب لأنه يأكل لحم الميتة هذا فعل الكلاب تأكل الميتة فمعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكرهه إذا بلغه أو لم يبلغه سواء كان في بدنه أو نسبه أو خلقه أو ثوبه وإياك أن تظن أن هذا يخرج منه المعصية يعني هو إنسان يقع في معصية فأنت تذكره بالمعصية يعني سبحان الله كان ملتزم يعني ربنا يثبت قلوبنا على الدين يا رب أنا شايف واقف مع واحدة في الكل طب أنت قلت كده ليه يعني إيه النفع اللي إيه اللي حصل بقى كده يعني كل اللي انت فعلته انت ذكرته بهذا الأمر فقط إنما هل يجوز لك الجواب لا يجوز إلا بشروط ذكرها النبوي. النبوي رحمه الله تباح الغيبة لغرض شرعي وذلك لستة أسباب واحد الظلم يجوز للمظلوم أن يتظلم يعني ينفع الواحدة تروح تقول لأمها زوجة عمل فيها كذا وكذا أو الواحد يقول لأخوه ده يا أخي سبحان الله النساء دول ما فيش فايدة فيهم أبدا الواحد حصل كذا وكذا وكذا ويعني فضفض ينفع ما ينفعش لأن الظالم المظلوم عايز يتظلم يتظلم لمن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه بس إنما الفضفضة غيبة وقد يترتب عليهم هو يشد من ذلك يبقى يتظلم لمن له القدرة على أن يأتيه بحق والسابة الثاني الاستعانة في تغيير المنكر يبقى إنسان عايز واحد معاه يقوله فلان يفعل كذا أو فلان تفعل كذا أو تعالى يعني من روح لل يعني أي مكان فيه منكر وعايز حد معاه يقول له يبقى الغرض تغيير المنكر هذا غرض شرعه يكون له القدرة على ذلك الثالث الاستفتاء أن يستفتي يعني تقول مثلا إيه؟ زوجي منعني من أني أخرج ومنعني من أن أنا أتكلم في التليفون وقل ما تتصليش بأهلك ينفع أجيب كارت ومن وراه واتصل ينفع تستفتي كده و لما تذكر اسم الزوج وأنها صاحبة الحالة لأنه ربما يكون هذا له أثر أو علاقة بالفتوى ويقول أهل العلم إذا, جاء إذا أمكن الفتوى بضرب المثل لو أن امرأة زوجها يفعل كذا وكذا وكذا فهل يجوز لها أن تفعل كذا؟ وهكذا المستفتي لأنه يطلب حكم شرعي في المسألة الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك من وجوه منها تقول فلان لبرالي فلان ده يعني يكره أهل الدين وتذكره تحذر منه المسلمين بما تعلم فيه من الشر وكذلك بالنسبة للدعوة ممكن واحد يكون مجروح في الدعوة يعني يكون واحد شغال دجال ونصاب يعني ماشي في موضوع الرقية بالنصب مثل. هو كذاب وتعلم كذبه وقد جربت عليه ذلك وجربت النصب واحد يسألك عنه تقول ده نصاب ده بيعمل وكيت وكيت وكت لأنك تحذر منه المسلمين المجروحين واحد بين المشايخ كلام ما ألهوش مفتري وهو برضو إيه بينسب الأهل الدين تذكره تقول لا لا تأخذ من فلان جرح المجروحين طبعا من الرواه والشهود والمصنفين تقول المؤلف فلان هذا إياك وكتب فلان فإن فيه وفيه وفيه هذا جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة ماذا له ضابط أن تكون تتكلم بكلام أهل العلم من آل السنة؟ يعني ما كنش أنت منصب نفسك حكم ومعاك ميزان الاعتداء، وتفكر بقى بان أنت إيه اللي هت إيه هتوزن الناس؟ لإن في ناس في الكلام في المشايخ ده مبتدع وده مش عارف إيه وده ده. لا إذا كان هذا كلام أهل العلم في هذا الشخص مشايخك وعلماءك يبقى التحذير نصيحة. للشريعة وللمسلمين ومن الإخبار عند المشاورة واحد يناسب أو يتاجر أو هيشارك يقول ما رأيك في فلان فإن علم منه شرا خيانة أو غير ذلك يقول أنا أعلم عنه ما أعلمه ويقول ما يعلمه عنه بشروط أولا إذا كان يخشى الضرر على نفسه فيقول اسأل غيري يعني كلام معناه أنه يمتنع عنده حاجة بس مش مش راضي يقوله يعني تفهم يفهم اللي قدامه كده أنه عنده حاجة بس في منع يتكلم يعني أنا مش عايز مشاكل اسأل غير يبقى كده فيهم أنه في مشاكل وفي عنده كلام أو يقول بالصريح إذا كان هذا يعني لا يترتب عليه مشاكل بالنسبة له ولكن هذا التصريح لابد أن يراجع نفسه فيه فإن الإنسان اللي بيأذيك بيكبر عيبه في نظرك يعني واحد جاي يقول لك إيه رأيك في الأخ اسماعيل والأخ اسماعيل ده مرة تشاكل معاك مرة يعني تقول له يا أعوذ بالله ده أخلاوحش ده إنسان فيه وفيه وفيه ليه كده؟ لإنه مرة ادخلني معه أنت حكمت عليه مرة حكمت عليه لإنه الأذى وقع عليك فأنت لابد أن تفطن ألا تتبع هواك ولا تظلم أنت مؤتمن فهذه الأمور قد تشتبه على الإنسان لدرجة إنه ممكن يتورع من عن الكلام فلا بد أن تضمن وتأمن هذا الأمر أن تكون منصفا ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا يعني سواء كان يعني عبدا سارقا أو نحو ذلك أي شيء معيب ش سلعة مغشوشة سلعة مذروبة فإنسان تقول هذا الأمر مضروب ليس يعني ليس صحيحا أو ليس أصليا تنصح المشتري ولكن أيضا بما لا يجلب عليك الضرر ولكن هي نصيحة ما تقولش إحنا هو حر لا هو مش حر الواجب النصيحة للمسلم على المسلم لآئمة المسلمين وعامتهم النصح واجب حق المسلم ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع ياخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصحته فقل لا تأخذ العلم على فلان لأن فيه كذا حتى لا يصاب ويعتقد بدعته ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها يعني إنسان في مسجد وإمام أوقاف هم المسجد ينفع تشتكيه؟ ينفع إذا كان هذا الأمر ليس فلتة ولا عارضا ولا زل إذا كان دا شأنه بضيع الدرس وضيع الصلاة ومهمل يبقى جوز أنك تشتكيه وكذلك أي مسؤول في أي مصلحة إذا كان له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فاذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه يعني ما تقول دي رقاصه بتكتبها ما هي رقاصه يعني هو ده هو ده شأنها وبتمثل وبتمثل بالطريقه الفلانية وبتمثل بأمور الكلام الواحد بيستحي منه امال المنظر فلما تذكر بهذا الأمر ده ليس غيبة لأن هذا أمر هي تجاهر به تجاهر بالفن وأن يكون مجاهرا والسادس التعريف يعني أقول لك فلان تقول له فلان مين يقول لك اللي بيلبس نظارة مثلا تعريف فلان اللي دايما لابس غطرة وحاططها لفعل رأبته مثلا كده وخلاص ممكن تقول لك فلان اللي هو بيلبس بسغطرة حمرة مثلا فهذا التعريف ليس فيه حرج إذا كان لا يقصد به التنقيص يعني لا يقصد به إلا التعريف وللحاجة يعني محتاج إليه للحاجة اللي بيقعد على كرسي اللي هو الكثيف الأعرج وهكذا فهذا التعريف يجوز بضوابطه واعلم أن المستمع للغيبة أن المستمع للغيبة شريك فيها لا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه فإن خاف فبقلبه لأن قلبه منكر من الأول وإن خفى بلسانه يعني يقتصر على الإنكار بالقلب ولكن إن قدر على القيام يقوم وإن قدر على تغيير الكلام يغيره يعني يأتي بأي موضوع إنه ممكن يكون اللي بيغتاب ده يكون واحد كبير يعني يكون واحد كبير في السن أو كبير في العلم أو أي حاجة فهو يسأل سؤال يستفتن حتى يغير الموضوع أو يستأذن إذا أمكن له ذلك أما أن يجلس ويسمع وهو يعني لا يعبأ بهذا الأمر فهو شريك في الغيبة إلى هذا الحد إخواني يحافظ الإسلام على أن تكون العلاقة بيننا فلو التزمنا في خاصة أنفسنا بهذه الأخلاق العظيمة تسود الألفة والمحبة ويكون الحال أحسن مما نحن فيه وأعظم بركة ويرد الله عنا كيد الكائدين فإننا نبتلى بهؤلاء بسبب ما نحن فيه يعني لا جزء للإخوان ولا للسلفيين ولا لأي جماعة إسلامية على ما هم عليه من الجهد والعمل والصدق لا يجوز لهم أن يغتابوا إخوانهم تحت أي مسمى إلا كما ذكرنا بالضوابط الشرعية بشرط الحذر من الهوى لأن الغيبة يحمل عليها الهوى فالواحد أحيانا يدي النفسه تصريح إن هو كده ذبا عن الشريعة ودفاعا عن الإسلام ويسلخ اللي يعني يشتد ويحصن أتباعه أو يعني محبيه من فلان أو من الجماعة الفلانية أو كذا فيستبيح الأمر يستبيح العرض ولا يأتي بخير والله من ربى تلامذته وأحبابه على استباحة الغيبة بذريعة أن هذا حماية للدين فإنه لا يخدع إلا نفسه ولا يأتي بخير فليقدم التقوى ولو أخطأ في التقوى يعني أخطأ في العفو وتورع كان بركة ذلك عليه وله ولإخوانه وقد فتح باب الإصلاح أما هذا الذي يدفع الباب ويتكلم بما يشتهي لأنه في صدره غيظ من موقف ما وهذا الموقف يفسد الدين يعني واحد مثلا يقول غزوة الصندوق وبعدين الشباب اللي على الفيسبوك يتكلموا على المتدينين يعني اللي قال غزوة الصندوق دي أولى أنك تدفع عنه لأنه هو رجل مؤمن داعية وليا فلما يصبك غيظ من الكلمة لأنها يعني ألبت عليك تلتمس له العذر وتبرر قوله وتبين وجهه الصحيح ولا تنقلب وتقول وتذكر المشايخ بسوء فإن كل إنسان مهما بلغ له زلة وعفرة فاتق الله ولا تغتب أحدا اللهم ارزقنا التقوى الباعث على الغيبة تشفي الغيظ. يعني هي مش عارفة تعمل حاجة في زوجها خالص هتعمل ايه هتعمل له ايه مش عارفة تعمل له حاجة يعني لو جت تعمل حاجة هيقدبها اكتر تغتاب تغتابوا مع مين مع ولاده ممكن ابوكم وعمل وسووا مع امها مع الأخوات طبطب عليها و... ويتعطف معاها ويكون هذا وبال عليها إن القلوب تظل نافرة هي بتغتاب وهو لا يسمع إلا أن هذا يؤثر في الألفة القلوب كأنها تشعر ببعضها فتتق الله بدل ما تغتاب لو هي اشتكت وقالت اللهم هديه من افضل وكذلك الزوج يجمع بين الظلم بالفعل والظلم باللسان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 Hayya ala salaa Hayya ala ala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 الغيبة أخطر معصية وأسهل معصية ومن أشر المعاصي الغيبة متعلقة بحقوق الأدميين الغيبة لابد أن يأخذ أخوك حقه منك يعني ما تحولش الغيبة قد يقع فيها العبد كل يوم الغيبة قد يغض بصره ويغتاب الغيبة قد يتورع عن قطرة من الخمر وعن عطر فيه كحول وعن شبه ويغتاب الغيبة قد لا يعدها ذنباً لأنه لا يذكرها يغتاب ولا يحسب نفسه الغيبة شر خبيئة إذا أتى العبد يوم القيامة وفوج بهذه المصيبة الغيبة قد تكون من الابن لأبيه بدل أن يبره يغتابه قد تكون من الابن لأمه وقد تكون من الزوجة لزوجها بدل أن تشكره تغتابه يعني تكون من من الشخص لمن له حق عظيم عليه فيتعظم كلما عظم قدر الشخص وعظم حقه الغيبة لابد أن تحذرها أشد الحذر الغيبة تفسد على صاحبها حسناته تبددها الغيبة أسبابها تشفي الغيظ يبن عايز أقول لك حاجة لو واحد أذاك وفي صدرك غيظ تعمل إيه؟ اعف عنه واحتسب لأنك إن لم تفعل ورسخ هذا الغيظ وترسب في قلبك سيحملك على الغيبة هيحملك على الغيبة فاللي بيغطاظ يعمل إيه؟ يعفو يدعو الله عز وجل أن يغفر له ولأخيه المسلم يبحث عن شيء يذهب غيظ قلبه هذا شيء يكون مباح حلال من البواعث موافقة الأقران أو الحرج يعني إنسان بتكلم أنت مش عارف ترد عليه محرج أو توافق في الكلام تجامله على حساب حسناتك وآخرتك إرادة رفع نفسه إن يكون عنده عجب معجب بنفسه كبر مستعلي حسد فلما تيجي تتكلم على إنسان قدامه يحس إنك بترفعه وبتعليه فيشعر أنه هو ينزل فيعترض على الكلام كأنه يرفع نفسه بحط قدر أخيه هذا خبث النفس سوء النفس تكره أن يعلو عليها من هو من جنسها وقدرها فلما إنسان يقول إيه يعني فرضنا مثلا إن في ثلاثة بيدرسوا لكم فقالوا إيه ده محاضرة فلان إن شاء الله في الشرح جميل زاده الله حسنا وجماله يعني معنى جميل يعني أنه هو شرحه مش جميل يقول بس هو ويذمه أنه يشعر بنقص في نفسه بمدح أخيه أنت مدحت أخوه أمامه فكأنه ليس فيه شيء يمدح فيشعر بنقص في نفسه خبث نفس أو ضعف نفس أو سوء نفس. فيتكلم في عرض أخي يحمله على ذلك طبع حيواني ولا يحجزه إلا تقوى الله سبحانه وتعالى والورع فإن ترك نفسه يغتى بالناس وكذلك النساء لو ذكر أمامها امرأة بخير لا تسكت حتى تذكر فيها شيئا سيئا تشعر كأنك إذا ذكرتها بخير كأنك تحط من قدرها تشعر بالنقص فتريد أن تظهر فضلها بتجريح أختها ومن الغيبة الهزار يعني المزاح يغتاب بالمحاكاة أو يغتاب بالكلام من باب الإيه؟ المزاح في نكتة النكتة دي يعني واحد بيقول درس وبيغلط في اللغة العربية بس في ساعات أخطاء كده بتدحك يعني بتبقى أخطاء نكتر يقول لك وصف علي الصحابة وصف علي الصحابة هي وصف علي الصحابة فالحاجة تضحك يعني الكلمة تدحك فإنت ما تسكتش إلا ما تروح برضو تحكي إنه فلان كان بيقول درس وقال وتقوموا تدحكي غيبة أنت ضحكت بس هي غيب لا يغرك حياء أخيك حين تذكر له غيبتك يقول له سامحنا أنا غتبتك يقول لك عفا الله عنك لقد جرحته علاج الغيبة أول علاج هل أنت مبرأ من العيب لا هل تحب أن يذكر أحد عيبك لا طيب اتق الله فمن انشغل بعيبه لا يرى عيوب الناس إنه يعذرهم من انشغل بعيبه لا يرى عيوب الناس لأنه هيعذرهم كلما انشغلت بعيبك وجدت عيوبا أخرى حتى ترى أنه لا أحد أشر منك أو أشد منك عيبا لكثرت ما ترى في نفسك من العيوب أما المغتاب فإنه يرى نفسه شيئا فاضلا ولذلك تجرع الغيبة لأن الذي يجرؤ أنه يرى نفسه شيئا يرى نفسه فاضلا فتجرع على الغيبة ينشغل تشغله عيوب الناس النقد سهل النقد سهل يا أخي ده ممكن ينقض الشيخ يعني يخطئه ويجرحه وليس له مثل عمله وليس له مثل أحواله وليس له مثل جهده ثم لو كان هو مكان الشيخ والله لا تدري ماذا كان يفعل ولكن يسهل الكلام إلا على البر شاطر الغيبة تعظم بعظم من يُعظم من يغتبته، فلا بد أن تتفكر في عيوب نفسك، تتفكر في خطر الغيبة، تغار على حسناتك، تخشى الله عز وجل، تعلم أن الغيبة تدسيه، ونفسنا وسواها لما في جراثيقة، قد أفلح من زكى وقد خاب من دس. أنا كنت فكر الأخ جايب لي ورعي يقول لي خلص علشان الدرس اللي بعد كده فلقيته جايب سؤال لو حكى موقف مضحك عن شخص ولم يذكر اسمه وضحك الجميع وهكذا يضر ذلك شيء هو الحكم العام كده لا يضر إذا كان الجالسين زي ما أنا حكيت مثلا الموقف دلوقتي كمثال قلت واحد بيقول درس وقال فهذا يعني بالضوابط العامة العامة قوي يعني لا يضر إن شاء الله أما إذا دخل في يعني أمور دوائر مقيدة كان يفهم من الذي تتكلم عنه أو يرى في نفسه عجبا أو غرورا أو يجر هذا إلى فتح باب المزاح والكلام عن الناس فأو لا ترق كفارة الغيبة يبقى الباعث علاج الغيبة أن تعظم قبحها وضررها قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الغيبة تجزيها للنفس فأنت إذا ذكرت هذا بعث بعث الخوف من قلبك تقل لنفسك أيهما أولا؟ أن تسكت فتحافظ على رصيدك من الحسنات اللي هي أنت الحسنة اللي بتتكتب اللي هي بتتشطب الحسنة المقبولة وقبول الحسنة كما تعلم له شروط الحسنة اللي بياخدها المظلوم الحسنة المقبولة اللي أنت بتدور عليها هي دي اللي بتتأخذ. أو تحمل من سيئات أخيك في يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا يعرف أحد أحدا، لا تملك نفس لنفس شيئا، لا يعرف أحد أبه ولا أمه، يقول نفسي نفسي، يعني إذا وجد له حسن عندك يقول الحمد لله، الكل يقول نفسي نفس، فالغيبة تضر أشد ما تكون الحاجة إلى الحسنات. فتتذكر هذا فتمتنع عن الغيبة وتنظر في بعث الغيبة حسد غيض غيرة الغيرة بتدفع الغيبة الغيرة تدفع الغيبة فأياك وهذه البواعث فإذا بعث من قلبك بعث الغيبة واستزلك الشيطان فبادر بالعلاج بادر بالعلاج فما هو العلاج العلاج أن تتوب إلى الله وتستغفر الله لأنك عصيت الله عز وجل فقال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا فقد عصى وقع في المعصية الثاني أن تتحلل أخاك فعرض المخلوق إذا بلغت الرجل يستحله ويظهر له الندم يقول له لقد ذكرتك بشيء تكرهه سامحني وهذا يحدث وبين الإخوة والإخوة رحماء بينهم وإوعى يقول له معاك كرت أبيض وبرحتك لأن هذا أمر بالمنكر الغيبة منكر محدش يقول لك سامحني تقول له أنا مسمحك على طول يعني إيه يعني يعني, يعني يعص الله مهي معصية لله تبارك وتعالى فلا يباح له ولا يباح لك أن تبيح له الغيبة يعني هذا الأمر لا تملكه لأنه معصية لله سبحانه وتعالى وإنما تقول الله سامحتك ولا تعود واتق الله سبحانه وتعالى في نفسك اتق الله في نفسك وأيضا إذا لم تكن وصلته يعني لما يبقى خلاص لازم تروح تستسمحه فإن لم تكن وصلته وأنت تعلم أنك لو ذكرت له أنك اغتبته بدون تفصيل يعفو عنك تستسمح وتستحله أما إذا خشيت ضررا أكثر ومفسدا أعظم تعمل إيه؟ لازم تعمل حسابك لازم إنك تدي له حقه الآن هو لازم ياخد حق يا إما يسمحك يا إما ياخد حقه وهو هياخد حقه في الأخرة إذا تعمل إيه استغفر له كثيرا أدعو له كثيرا أذكره بخير ولكن يكون فيه يعني شوف صفاته الحسن في المواضع التي اغتبته فيها تكلم عنه بخير تصدق عنه بصدقه، تصدق عليه صله أحسم إليه يعني تعمل حسنات له علشان لا ينقص أجرك ولا رصيدك نسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يرزقنا التقوى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين